ن ت ق ا ب ل بس الزمن مرضيش ما تسالينيش ليه مرضيش ليه الزمن قابل ه ل ا ق ي ك في ا ل أ ح ل ا م و ي ا م صحيت وملقتكيش ما ت س أ ليه ن ش ل ي الزمن قابل ه ل ا ق ي ك في ا ل أ ح ل ا م و ي ا م صحيت سملككيش م لو ل هو ده ا ومالقيتكيش ب أنا م ك ت و ب م ك و ب لو هو El انا عارف ان انتي في الدنيا يا حبيبتي لكن بعيد عني دمعك على خدك والشوق ملا وردك دمعك على خدك والشوق الحياة بجري ملقتش نور فجري و ك أ ن ه في عينيكي الاه بتسبقني والخوف بيلحقني والليل مخبيكي ت المكتوب و لو هو ب ده أنا ا ر ض قلو يدوب بسال وانا مغلوب ا م ت وحشاني ياعمري ومابنساكيش عمري, وحشان يا عمري, وما عمري مع اني بنساني وبدوه س ا ع ت مني فعيون م ح و ط ن ي وبدوه ساعد واتعب و و أ لو ما ت ق ا ب ل ن ا ش أ ن ا برضو حبيتك لو حتى كان وعدي إ ن ي أ ع ي ش وحدي بكفايه حسيتك مش هو المكتوب أنا الراضي بالمكتوب مش هو 「今朝は حنعيش」「し